لسوف اعود يا أُمِّي بابي راسك الذكي ابو السوك كل اشواقي وشوق عطرا ومريم في ترى قدميك النظيفين الخاق القوره تراب من نعيم لسوف أعوذ يا أمي يقبل ربسك الزاكي أبوزك كل أشواقي وأرشف عطال النادي في كراق زمليك خمده بين ألقاتي وروي فمن دمني سرورا في محيطاتي فكم أسهرت من الليل لأنخذ من الأجفاء وكم أغمت من جوف لسعيني بتحيان ويوم مرض وعينا منك سائرة تطاق علي من فقري ويوم وداع فجرا وما أغسى من فجري يحار القوة والصل الذي لا قريء من هجري وقل لمقالة لا محال رَنْبِيَ دَهْرِي مُحَالٌ أَنْتَ رَصَدَ رَنْ أَحْمَنَ عَلَيْكَ مِنْ صَدِري مُحَالٌ أَنْتَ رَصَدَ رَنْ في كل أشواقني وأرشف عطى ريوناتك في دراقة بيت الهديك لبرك يا ملا عملي ياه الكوم أنصاري لضاك سر توفيقي وشوقك والضهي مهاري وصدق دعائك انفرجات به قربي وحزاني وإذا ذخلها يشعرني به أحد من البشر فأنت النبض في قلبي وأنت النور في بصري وأنت اللحن في شفتي بوجهك ينجلي كذري إليك أعود يا مني غدا أرتاح من سفري ويبالع ويتام بالرسل بالسفري سيديك نعود يا أمي وينقرتك من سفري ويقدر عمي السفري ويتام العسل بالسفري لسوف يا أمي لنقبل ربسك الزاكي كل أشواقي وأوشف عطر يمناك أمرض في تراق تميك فهد في حين ألقاك قروض الزوب بالدمير